بائلكم بدربي, بدربي فلن يثني خطايا أدى الحبالي فريشوا أسهم الشيطان كلا فلن يبلى شراعي بالنبالي ولن أعطي الدنيا في إبائي ولو بذل المراود كل غالي ولن أصغي لموضات ينادي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 يحارب سدقه وغد مغالي وأسقي عفتي من ديني فليس سواه نبع من زلالي وربك في الحياة على يقيني وأعصف إنات التريح الشمالي وأعصف التريح الشمالي